انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إ ل ى البلاء الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب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 وقالوا إ ن هذا إ ل ا سحر مبين فاذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لها مبعوثون أ و آ ب ا ؤ ن ا ا ل أ و ل و ن قل نعم و أ ن ت م تاخرون ف إ ن م ا هي زجره واحدة فإذا ه م ي ن ظ ر و ن و ق ا ا يا ل ويلنا و ه ذ ا يوم ا ل د ي ن ه ذ ا يوم الفصل الذي كنتم الفصل ب ه تكذبون وحشروا ا ل ذ ي ن ظ ل م وأزواجهم وما و كانوا ا ي ع ب د و ن م ن دون ا ل ل ه ف ا س ل ا ح ي م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 م ا كان ل ن ا ع ل ي ك م م ن س ل ط ا ن ب ل كنتم قوما ط غ ي ن فحق ع ل ي ن الاسلاميه ق و ر ب ن إ ذ ئ ق و و ن ن ف أ غ ي ا ك إنا كنا غ و ن ن ف إ م يومئذ في العذاب موسوعه ش ت ا ل ك ن ف ع ل ب ا ل م ج ر م ي ن إنهم ك ا ن و ا إ ذ ا ق ي ل لهم ل ا إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه ي س ت ك ب ر و ن م ا ء الله ت ن ا ل ش ا ع ر م ج ن و ن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 في م و س ر م ت ق ا ب ل ي ن ي ط ا ف عليهم ب ك أ س من ع ي ن بيضاء ل ذ ة ل ل ش ا ر ب ي ن ل ا فيها غ و ل و ل ا ه م عنها ي ز ف و ن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 أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ت ُ قالوا َََ م ِ ن ُ ن ََ ل هَلْ َ أَنْتُمْ مُتَّلِعُونَ َ ف ان ت َََْ فَرَآهُ في سَوَاءِ ل الْجَحِيمِ قَالَتَ فِي إ ْ كدت َ لتردين َُِ ولولا ََْ نعمه َِْ ة ربي َِ لكم َُ ن م ن ا ل م ح ض ر ي ن ف م ا نحن ب م ل ت ي ن للعلوم الاسلاميه هذا ذ اسماء ل الله الحسنى ل ل ا أم شجرة ج ع ل ن ا ه ا ف ت ن ة للظالمين إ ن ه ا ش ج ر ة تخرج في أ ص ل ا ل ج ع ي م طلعها ك أ ن ه رؤوس الشياطين ف إ ن ه م لاكلون منها فمالقون منها البطون ثم إ ن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إ ن مرجعهم لالى الجحيم إ ن ه م أ ل ف و ا اباءهم طالين فهم على وقد قبلهم ضل أ ك ث ر ا ل أ و و ل ي ن ق د أ ر س ل ن ا ف ي ه م م ن ذ ر ي ن ن ف ا ظ ر كيف كان ا ع ق ب ة ا ل م ن ذ ر ي ن إ ل ا عباد الله ا ل م خ ل ص ي ن و ل ق د ن ا د ا ن نوح ف ل ج ع م ا ج ي ب و ن ونجيناه و أ ه ل ه من الكرب العظيم وجعلنا ذريتهم هم الباقين وتركنا عليه في ا ل آ خ ر ي ن سلام على نوح في العالمين انا كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين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 يزفون قال أتعبدون موسوعه النابلسي و للعلوم ق الاسلاميه اسماء ج الله الحسنى ي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 م ا أ س ل م و ت ل ه ل ل ج ب ي ن و ن ا د ي يا ن ا ه أن إ ب ر ل س ي للعلوم الاسلاميه ل ف د ي ن ا ه ا ل ذ ب ح عظيم و ت ر ك ن ا ع ل ي ه ف ي ا ل آ خ ر ي ن سلام على إ ب ر ا ا ه ي نجزي م كذلك ل م ح س ن ي ن ن إ ه من ع ب ا د ن ا ا ل م ؤ م ن ن ي و ب ش ن ا ه بإسحاق نبيا م ن ا ل ل ص ا ح ي ن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 و ت ي ن ا ه م ا الكتاب ا ل م س ت ب ي ن و ه د ي ن ا ه م ا ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م وتركنا ع ل ي ه م ا في ا ل آ خ ر ي ن س ل ا م على موسى و ه ا ر و ن إ ن ا ء الله ك ن الحسنى م ن إنهما من عبادنا وان الياس لمن المرسلين اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين فكذبوه فانهم لمحضرون إلا عباد الله ل عباد ا م خ ل ص ي ن و ت ر ك ن ا ع ل ي ه في ا ل آ خ ر ي ن س ل ا م ع ل ى ل ي ا س ي ن إنا ك ذ للعلوم ك نجزي ا م من ح س ن ن إنه ي ب ا ا ا د ن م م ؤ ن ن ي إ ن لوط ن ا ل م ر س ل ي ي ن ن ن إذ ج ا ه و أ م ل ه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 وسقيم. وأنبتنا عليه موسوعه ا ل ن ا ه إ ل ى م س ي للعلوم الاسلاميه ن ل ب ن اسماء ل ل الله م ش ا ل ح و ن ى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 ما أنتم ع ل ي ه ب ف الهدى ت ن ي إ ا من ا ر ج ح ي م و ي ه غ ن ا إلا ل ه م ق ا م م ع ل و م و إ ن ا لنحن الصافون وإنا لنحن وإنا ا ل م س ب ح و وإن ن ك ا ن و ا ع ي ق و و ل ن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 وحان العزة ربك رب ع موسوعه ا ي ص ف النابلسي للعلوم الاسلاميه